خس ثمن اوعى تدي لا كل بكرة يكشف الزمن من اللي سمحنا علينا صعب ما صعبنا بناقص カラ Veje ohagamus nosast, Li som الصحاب الجد خلصوا للأسف واللي موجود كله فالص مع الأسف كلناك لا عين حوالة جسف وشك يجي وبيسلم وفهرك عالك يتكلم من غدر الشيطان يتعلم آه قمض عنك تتاكل ولسا معك كان واكل قد عندك سبب في مشاكل آه